علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم قورون يضربون في الارض يرتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله وَرُن يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ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 لستَيقِن الذي نَ أُوتُكتابابَ وَزدَادَ الذيينَ آممَن إمَانَ وَل يَتابَ الذيَ أُوتُ الكِتابَ وَمُؤمنُِون وَل يَتابَ الذي نَ أُوتُ الكتاب وَمُوع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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرُ كَالَّا وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرُ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 كَمْ فِي سَقَر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم لا اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره ثروت منقصر بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة أمن شاء ذكره